وَالْعَزِيزُ الْغَفُورُ ولقد زيننا الدنيا بمصابيح وجعلناها معذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبرس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميل الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسين قل لكم واللطيف هُوَ اللطيف الخبير وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا 114. فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن عليكم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ فستعلمون كيف نذير 110. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ما يمسفهن إلا الرحمن بل في عتور 129. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 119. أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب